فَتَمَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ مُشَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ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 وَإِذَا خَلَوْهُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 أسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبتون.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 وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل عَنْهَا الشيطان عنها فأخرجوا ما من ما كانوا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ نَجِئَنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَانِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيف شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ولموا رجزا من السماء بما كانوا يكسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 ما توبت الأرض من بق لها وقثائها وفمها وعدتها وبرص لها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو قدير إهبقوا مصران فإن لكم ما سألتم وَظُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَوْبٍ مِنَ الْمَوْضُونِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 فجعلناها هانكا لِمَا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 مسلمة ال lascية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادعئتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلْ لَهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل دلعنا الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم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 كل له قانط بديع السماوات والأرض وإذا قرّأ أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلّم الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من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 وَإِذِ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعَلْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُو قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الْغَالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمُصْرِيِّينَ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 وَمَن يَرْبُعَ مِنَ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْبَحَ يَنَاوُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم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 ولا نبل أنكوا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصالحين الذين إذا أصابتهم نصيب قالوا قالوا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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ أَذَمٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِيَةِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوهم.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 المشركين ولو أعجبتكم ولا تُكِحُ المشركين حتى يؤمنوا ولعبدُ مُؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه.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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ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 إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم ندوجا والله عزيز حكيم أطلق مرتان فأمسك بمعروف أو تسريح بحسن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي حدود الله فإن خفتم أن لا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوِّ جَنْ غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 أَوْ اكنتم في انفسكم علما الله انكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا نعرفه ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 119. ولم يؤت سعة من المال قال إن الله وَزَادَهُ عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 فَلَمَّا فَصَلَ فَالُوَتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيَ قَبْنَهُ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقُعْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ لَقَطَ رَفَعُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين إن تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض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 والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إن الذي حاج إبراهيم في ربه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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينقرون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتت كمثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وما تنفقوا مِنْ خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون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 124. ويتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وَمَا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 125. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو وللكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أي يكتب كما علمه الله فالكتب والجمل للذي عليه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 فإِلَّا مِن يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِن مَا تَضْلُونَ مِن الشُّهَدَاءِ أَن تَظْلَأْ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْفُقَرَ وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا وَلَا تَسْأَمُوا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 فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار ولا شهيد 110. وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويؤلمكم الله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 كل آمن بالله وملائكته وفتبه ورسوله لا نفرق بين أحدهم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 أنا مرحما على القوم الكافرين وختاما تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات القدسية الإسلامية بالدم هات رقم ثمانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته